ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جبلا وما منع الناس أن يؤمنوا تَعْبُرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَلِينَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَةً وَمَا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 118. ويجادل الذين كفروا في الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر ذكر بأيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إن جعلنا على قلوبهم أكنتا أي يفهمه وفي أذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفوذ الرحمة لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لم قالمو وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قالمو سارفتاه لا أبرح حتى أبل ومل مع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَخَذَتْ بِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاءً